بتقول يعني ما يعرفش اي مبادئ في ا ل ع ب ا د ة يعني فانفصلت عني عنه ي ع ن برغبتي لكن دلوقتي في محاولات ج ا د ة من اهله عشان يرجعوا ا ل خ ط و ب ة م ر ة تانيه فهم سابوا المسيح وبيستخدموا السحر و ا ل ش ع و ذ ة عشان ارجع له تاني وهو غير متعلم اعمل ايه <تصفيق> انا ب ح ي ف ي ك ا ل ر و ح ا ن ي ة ا ل ح ل و ة بتاعتك لاني ياما شبات الايام ديه بيهمهم كل شيء إ ل ا الناحيه ا ل ر و ح ي ة يعني جه ولد غني حلو ولد شكله مقبول حلو ولد عنده ش ق ة حلو ولد من ع ي ل ة حلو ومش كتير ب ي س أ ل و ا عن الناحيه ا ل ر و ح ا ن ي ة انا بحيي فيك انك انت تغابيتي اولا عن انه غير متعلم واللي اهتميتي ب ه الجانب الروحاني فيه ولما ت أ ك د ت ي ان هو انسان بيكره ا ل ك ن ي س وبعيد عن المسيح ومفيش ف ا ي د ة فيه رحتي س ا ي ب ا برافو عليك برافو عليك وثقي تمام انك م د ا م ب ت ك ر م المسيح لابد المسيح هيسلمك لابد ان ي م ي د ا م ي ن ة بمعرفته هو استمري في طريقك واثبتي في ايمانك واهم شيء ان ربنا يضمك في بيت مع انسان يعرف ربنا تمام لان الموضوع مش موضوع انسان ه ي ا ك ل ك ويلبسك ما ممكن ي أ ك ل ك ويلبسك ويسقيك المر ممكن ي أ ك ل ك ويلبسك وفي نفس الوقت تبقي عده في البيت ن ه ا ر د ه يضربك ب ك ر ة يطردك يشدك من شعرك يسب يلعن يشتم امه للانسان اللي ما يعرفش ربنا هتنتظري ايه منه لكن المهم انسان مليان من مخافه ربنا انسان روحاني عارف المسيح بحق ي ب ق ى بيتك مليان سلام وتحسي انت وجوزك واحد والسر يتم فيكي ويوحد ا ل ا ث ن ي ن في واحد اد السر المبارك اللي ياكد ان سكتك س ل ي م ة واللي عملتيه صح انهم جايين في الاخر عايزين يرجعوا العلاقات بس مش عن طريق حتى ك ن ي س ه ولا عن طريق المسيح لكن عايزين يرجعوا العلاقات عن طريق, إيه؟ عن طريق السحر عن طريق السحر وياما ك ت ر ة الامور دي الايام دي لكن عايز اقول حاجه مهمه حاجة مهم. الانسان اللي بعيد عن ربنا يجوز فيه السحر خدوا بالكم من الكلام يعني ف ر ض و ا بنت ما بتصليش ما, ما بتتناولش مش ع ا ي ش ة ح ي ا ة ا ل ت و ب ة الحقيقيه يجوا ناس يعملولها عمل ي أ ث ر فيها ويعطالها عشان الموضوع ده ينتهي مش يابويا صليلي ولا يا فلان صليلي ولا مش عارف مين صليلي لا ولا تروحوا الناس يعملوا لكوا حجاب يفك العمل ولا تروحوا الواحد يقولك تدفع خمسين جنيه تفك العمل اعرف ان كل الكلام ده كد ومن الشيطان اما العمل يتفك ازاي يتفك العمل اولا ب ا ل ت و ب ة والرجوع للرب ان الانسان او الانسان ييجي يمسك في ربنا يقول له انا جايلك مفيش غيرك تحميني تاني حاجه يعترف بكل الخطايا واعتراف كامل ع ل ى اساس ا ن ه ما يرجعش ل ل خ ط ي ئ ة مش عشان الشفه ولا الخروج من ا ل م أ ز ق ده لا ده من اجل الخلاص والابديه اعترف بكل الخطيه اترك الخطايا وبعد كده تتقدم للتناول وتستمر في الحياه ديه وده اللي يحرر الانسان من اي عمل شيطاني لكن ه ق و ل ك ممكن تروح لانسان يصلي النهارده ويقولك طلع عشر شياطين ب ك ر ة طلع خ م س ت ا ش ر شيطان بعده طلع ستين ايه يا ابن الكلام ده طلع ايه طلع ايه هو ربنا اللي كان بيقول اخرج منه هو عاجز يطلع ل ا ج ئ و ن في الحال لا الموهبه يعني في الحال ما دام الانسان قدم توبه ح ق ي ق ي ة في الحال يفسد العمل ويبطل عمله يبطل م في ع و ل ه ف الحال فيبقى الانسان لو كان بعيد عن ربنا ياخد الطريق الروحاني ده الحل اما الانسان ان كان بتاع ربنا زيك ا ن ت مثلا م ا ت خ ف ي ش لا من عمل ولا سحر ولا ح ج ا ب ولا اي ح ا ل ة امسكي في المسيح و ا س ت م ر في توبتك وتناولك ومحدش ا هيقدر عليكي ابدا وربنا هيبعتلك نصيبك برسمه هو ويله انا ح س ت ن ي عريسي من إيدك, انت. من ايدك انت لا شكله كذا ولا عنده كذا ولا اي ح ا ج ة انا عايزه ابن من اولادك الحلوين وربنا يبارك حياتك ويكون معاكي وانا فرحان بيكي وياريت كل البنات يكونوا زيك اعد و ت ب ن ا ه سيدو وصرت ممسوك في ايده وقال مين يقدر ي أ ذ ي ك محفوظ جوه العين و ا ن ن ي ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني ساق ر د الدين عني ايحي لاهتف ي وابني صنعت ا الشر ياناس لكن لم اجاز عليه ادخلني الاقداس حملني على منكبه عبدي وتبنى سيده وصرت امسك في ايده وال من ي ض ر ي اذيك م ح ف ظ جوه العين و ا ن ن ي ليل ونهار سهران ع ل ي من يداري ا خ ت ف ك مني أ ي ا م ك ر ت الخنازير لا مهف ي بحر غ ز ي ر ولا عد يذكر هاتان يا ي حنان و حنانو يا حنانو ويتوب البر غطاني شعر بفضله إ ح س ا ن ه عبد وصرت و ممسك في ي د ه والم ن ا د ر ي ه ذيك م ح ف ظ ك و ا العين والنني ليل و ن ه ر سهران عليك من البر ا خ ت ف ك مني في بتابويا ي عجايب ايه شوفها كلي تايب احنا اللي كنا عابد ي صرنا في المحبوب حبايب كل يوم عز نبي ا زيد يا ح س ر ع ل ي غايب عبدي ود الناس يدو وسرتي ممسك في ايده عبدي ود الناس يدو وسرتم امسك في ايدك والم يداري ذك محفوظ جوا العنوان مني ليل ونهار سهرا عليك من يداري اختفت مني في بيت ابويا مرتاح دوت العز والافراح ولو مرت بي تجارب الائحه ع ب د بويايا من ا غ ر هم واكل شارب هو شبعي وعذايا عابد ودب الناس يدو وسرتي ممسك في ايده وقال مني اداري ذيك جوا العين والنني ليل ونهار سهران عليك مني اداري اختفت مني جوا عيشه بالروح ومعنا يا يسوع مجروح والجروح دي محبه فينا علشان هلا لازم نخدمه كل حن بيشفع فينا 「あれ العين والرسن كريمه」「あ ابد وتباناسيده」「وسرتممسه ا د ر ي اذيك ماحفظ ك و ا ا ل ي ن والنني ليل ونهار سهرا عليك من ا د ر ي ا ق ت ف ت مني ام الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تكلمنا في الاربع مرات ا ل م ا ض ي ة في ا ل ا ج ا ب ة عن سؤال اللي هو لماذا انا مسيح يعني ليه انا مسيح وهل ا ل س ك ة دي صح وهل هي اللي حتوصل سؤال مهم بل اهم سؤال في ايامنا دي الانسان يوصل ا ل س م ا ازاي لماذا انا م س ي ح ح س ا ل د ل و ق ت ي الصوت واضح فابتدينا كلامنا وقلنا انا م س ي ح لان دربي هو د ر ب الذين وصلوا للديار يعني سكتين هي سكه كل الاباء الحلوين اللي راحوا السما يعني المسيح له كل المجد يقرر طبعا ان ابونا ابراهيم في السماء في المثل بتاع الغني ولعازر مش كده تعال ن س أ ل ابونا ابراهيم نقول له يابويا ابراهيم انت كانت ع ق ي ت ك ايه ومين وصلك السماء هل يا ترى يعني انت كنت راجل ليك باع طويل في العمل والخير وتصالح ناس وتدي فلوس وتربي ايتام وبرك انت وصلت السماء لا يا ابني طب م ا ل ايه ا ل ع ق ي د ة ا ل ل ي وصلتك ا ل س م ا ا ء ل ع ق ي د ة اللي وصلتني السماء هو في غيره مين المسيح طب الكلام د ه مكتوب فين ونعرفه منين نعرفه منين نعرفه احنا بالروح وبالمكتوب بالروح م ر ة ابراهيم واقف على باب ا ل خ ي م ة بتاعته فبص لقى ث ل ا ث ة ملايكه مشيوا منهم اتنين واستنى التالت ويقول الكتاب ان ابراهيم استنى واقف قدام ربنا اهي ربنا حياخد راجل قدام ابراهيم قال هو يعني اعلان قدام ده قال اللي يقف في ابراهيم ملء للتجسد برضو ينفعش ممكن نشك ان ده المسيح لكن ايه ر أ ي ك لما الكتاب يقول ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح و تهلل يصلي يعني قعد ء و ن س وفرح ق ا عايز ل له ش و خلاصك عايز أشوف ملء الزمان لما تتجسد وتيجي بصورة إنسان أو عايز اشوف ص وتيجي و تتجسد ة انسان او اعلن اشوف عايز الطريق لي ك ك م ت فالرب اعلن الخلاص له سر الخلاص ابوكم ابراهيم تهلل لان يرى يومي فراى ء وفرح ابون ضد لاش ل ابراهيم اهو أبوي ابراهيم مات مسيحي وعلى اسم وفرح د ده و ابوي س س عشان انا ي كده م تعال نسال واحد كده يقول له يابويا ا ش ع ي ة انت كانت عقيدتك ايه يقولك ل ياه دا انا شفت الطريق من اوله ا لاخره اقولك ل ي ا س ي د انا اللي ا ت ن ب أ ت بالعذراء مريم و ل د ت ه ا هو ذا العذراء تحبل وتلب ابنا وتدعو اسمه ايه ا م ا ن ه ئ ي ه و ت ن ب أ ت مره ت ا ن ي وقلت لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون ا ل ر ئ ا س ة على كتف ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام و ت ن ب أ ت بمجيء المسيح وبمعجزات المسيح والنور اللي حيعم كل الارض و ا ل ظ ل م ة اللي حتنقشع وكنيسه العهد الجديد و ت ن ب أ ت بالصليب وشفت المصلوب شفت المصلوب امه ليه كنعجه صامته امام جزيها لم يفتح فا ظلم اما هو ف ت ز ل ل ولم يفتح فا يتكلم في اصحاح ثلاثه وخمسين عن الصليب واقف تحت الصليب يا سلام هو ده مخلصي يابو يا داود م ن خلصك المسيح يابونا اليه م ن خلصك المسيح يابونا اسحاق مين خلصك المسيح ي ا ب و ن يعقوب م ن خلصك المسيح كل دول ا ب ا ء مشوا ف سكه السماء عشان ك د ه انا ماشي وراهم كل دول على اسم المسيح وصلوا الى المجد لذلك انا ايه انا مسيحي أولاً لان دربي هو درب الذين وصلوا الى ايه الى ب يلبينا ا فيش واحد تسأله يقولك انا وصلت السماء بسكة غير المسيح ه له يشهد به باسمه له مكتوب جميع الأنبياء أن من يؤمن الكلام جميع من الانبياء الانبياء ينال الخطايا يشهد شوف ان غفران ان يؤمن باسمه غفران خ ط طيب ب انا ح س م ن ي شريعه لوحدي اقول لا ده مش معقول يبقى ث ل ا ث ة في واحد وواحد في ث ل ا ت ه لا ده مش معقول ربنا يبقى في س و ر ة انسان لا ط ب امشي في سكتك لوحدك شوف حتروح ل غ ا ي ة فين لان ضربي هو ضرب ايه الذين وصلوا للديار وقلنا وبار لاني نمر اتنين انا مسيحي لأني حي وبار. وقلنا حي يعني ايه عن يعني اخذت حياه في المسيح اللي هو وحده بس اللي قال انا حي وانتم ايه ستحيون كل الانبياء ماتوا م ا ع د ا الي و اخنوخ دول ص ع د و ا حيرجعوا يموتوا في الايام ا ل ا خ ي ر ة لكن كل الانبياء ماتوا ق و ل الكتاب عن داود م ا ت و قبره معنا حتى الان يعني داود ماتوا شبعموتوا كل ماتوا شبعموت لكن المسيح نقول المسيح الحي بس ياخساره احنا س ع د ن ا نستخدم الكلمه دي في, ايه؟ في الحلفان ي ا خ س ا ر م س ي ح يقول انا حي وانتم ستحين و والداني ح ي ا ة و ا ل ح ي ا ة دي ا ب د ي ة وقالي جاهد وامسك ب ا ل ح ي ا ة التي دعيت اليها و ا ل ح ي ا ة دي مافيش بعدها موت اتناول اخد سر ا ل ح ي ا ة اقرا ل ك ل م ة سر ا ل ح ي ا ة امشي بالقداسه ل ا ن في ح ي ا ة وحروح ارض ا ل ح ي ا ة هناك وفي ك و ر ة الاحياء اعيش الى ابد الابدين لكن هاتلي واحد يقدر يقولي ل انا اديك حياه ة طب مين خلصك يا موسى يقولك ل د وانا في القصر وبعد ما وصلت سنه اربعين س ن ة وكنت على وشي ن ا ب ق ى فرعون مصر لاني بنت فرعون اتبنتني انما اعلان من الله يسجل الكلام ده معلمنا بولس ويقول بالايمان موسى لما كبر ابا يعني رفض ان يدعى ابن ا ب ن ة فرعون مفضلا ان يزل مع شعب الله يطلع يشتغل ب ا ل أ ج ر ى ب ر ا عن ان يكون له تمتع وقتي ب ا ل خ ط ي ة حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر عار المسيح عرفته اه ده خلاصي ده طريقي ده ضربي دا حياتي حاسب ا ع ا ر المسيح غنى اعظم من خزائن مصر بالايمان موسى ترك مصر غير خائف من الملك ك أ ن ه يرى من لا يرى يعني شفت مين يا ابويا موسى شفت المسيح يا سلام لذلك انا مسيحي أ ن ا حي ل أ ن المسيح أ ع ط ا ن ي ح ي ا ة وضار ل أ ن المسيح أ ل ب ث ن ي ذاته وصرت لست ابنا ل آ د م ا ل أ و ل الذي أ خ ط أ وجلب إ ل ي الهلاك إ ن م ا صرت ابنا ل آ د م ا ل أ خ ي ر المسيح الذي رفع ا ل خ ط ي ة وقدمني إ ل ى ا ل آ ب المبارك بسر عظيم مبررا ل أ ن ه صار لنا ح ك م ة من الله و ب ر ا وقداسه وفداء انا مسيحي لان دربي هو درب الذين وصلوا للديار وانا مسيحي لاني حي وبار وقلنا م ر ة ث ل ث ة انا مسيحي لاني احمل النار لاني احمل ايه, إيه هي النار. أه؟ قل معايا ايه هي اه قل النار الروح القدس روح الله بالاول كنا ب نقول أ ن ا مسيحي ل أ ن ه ورائي اسرار يعني حياتي كلها سر المخ د ه م ا ي ف ه م ا ي ف ه ا ش ل أ ن ورائي اسرار ل أ ن ي أ ح م ل النار يا سلام روح الله فينا أ ي و ة روح العجب روح العجب روح البنوه البنو. اللي بيفرق فينا ويخلينا ق و ل يا ابويا يلي في السماء يا ابا الاب روح التبني روح ا ل ق د ا س ة روح ا ل م ح ب ة روح ا ل ش ه ا د ة روح كل ف ض ي ل ة ساكن فينا ساكن فينا ويشهد ان احنا اولاد الله و ا ن احنا و ر ث ة الملكوت و ت س أ ل المسيح الحقيقي اللي ماسك في ربنا يا فلان رايح على فين يقولك عالسماء رايح هنيالي ل ب ح ز ن ولا على بالي خلاصي تم بفضل الدم ب ت ر ن ي م ة سمعتها من واحد شامي ش انما م ي ج م ي ل ة وان كانت كلمتها يعني كده لكن ح ل و ة ح ل و ة ت م ف ع في المجال ده ع ا ل س م ا رايح هنيالي ل ب ح ز ن ولا على بالي يعني محدش يقدر يشككني في خلاصي وفي مسيحي ع ا ل س م ا رايح هنيالي لا بحذا ولا على بالي خلاص اتم بفضل الدم والباقي بقى مش ف ك ر ه لاني احمل النار لاني ايه احمل النار انا مش هطول في ا ل م ق د م ة دي تعالوا ربنا يدينا كلمتين حلوين للادي ونقول لماذا انا مسيحي نمره ا ر ب ع ة انا مسيحي ليه نقول وفي الطريق اثار وفي الطريق ايه اثار يعني السكه اللي احنا ماشينها كده مش شويه كلام ولا ل ع ب بالالفاظ ولا ا ع ب ر ت حايل بالكلام وكذا وكذا ناء ده علامات طول ما انت ماشي شايف ع ل ا م ة اثر مش ف ي السكك وخصوصا السكك ا ل ع ا ل م ي ة كده يعني حتى طريق مصر الصحراوي تلاقي وانت ماشي كل شويه تلاقي ع ل ا م ة مثلا لما تسيب الريست كده تلاقي بعد شويه تلاقي ع ل ا م ة يقولك هنا تخش على مرسى مطروح والعجم هنا تدخل مش عارف ايه على يمين ا س ك ن د ر ي ة هنا ت ع د على م ر م ي ن ه هناك علامات وطول ما انت ماشي في علامات تاكد ص ح ة الطريق وتشجعك وانت ماشي وتشجعك وانت ماشي واحنا لو حبينا لو نتكلم عن العلامات ولا ن ح ص ل ع ل ا م ا ت ده عايزين سنين عشان نحكي عن العلامات والاثار اللي م و ج و د ة في سكتنا واللي ب ت أ ك د ص ح ة سكتنا واللي ب ت أ ك د ص ح ة عقيدتنا لماذا انا مسيحي لان طريقي الذي أ ث ي ر فيه ممتلئ بالاثار التي تؤكد ص ح ة مشواري واني انا على الضرب ولابد واصل وعلى ر أ ي واحد من الاباء حتلاقي ا ل ك ل م ة دي م ك ت و ب ة في الكتاب لما يطلع ان شاء الله يقولك ل وانا متيقن من الوصول قبل ان اصل قبل ان اصل جمله ح ل و ة م ك ت و ب ة مش ده التعبير بتاعها بالضبط لكن حتلاقيها مكتوب الرب اعطاني ي ق ي ن ي قبل الوصول يعني قبل ما اوصل انا ميقن و ي ا ل ك ل م ة اللي قالها معلم نابلس و الرسول انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي إلى, الى ذلك اليوم ربنا الاسار الاسار قبل يدينا نعمة ناخد شوية من من اللي السك ما اقول شوية في شوية كده تعال كده ارجع ل س ن ة الثمانيه وستين وعلى ق ب ا ب ك ن ي س ة العذراء في الزتون حصل ي ن ح ص ل ي ن حصل ر ج ع ر ج ع فخر جنسنا العذراء ا ل ق د ي س ة مريم نبص ل ا ق ي ه ا م ت ج ل ي ة الله ده انت مت وشبعت مت مت لا اوعى تقول ا م ا مت اوعى تقول ا م ا مت الاخيرات والمعجزات ويتمجد اسم الله ع ل ا م ة في الطريق ع لكن ا الطريق م ة في ل تعالوا نبتدي شويه من الاول ونقول بعض علامات بعض ع ل اول م ا ت علامه ة ق و ل ه ا خراب اورشليم خراب اورشليم ا ت ن ب أ ب ه دانيال او ر ك س ة الخراب يعني تنجيس الهيكل وهدم الهيكل وجه المسيح له كل المجد قبل الصليب ب ش و ي ة ايام قال هو ذ ا بيتكم يترك لكم خرابا وهو ب يتكلم عن العلامات قال متى نظرتم ر ك س ة الخراب التي قال عنها ب ن ي ا ل النبي ليفهم القارئ ليفهم ا لفت ق ا ر يعني ايه ليسهم الايام وصعد المسيح له كل المجد ووصلنا ل غ ا ي ة سبعين س ن ة س ب ع ي ن م ي ل ا د ي ة وبصينا لان الرومان بعتين جيش بقائد اسمه ت ي ت و س وحاصر اورشليم طبعا كان الهيكل عند اليهود ده ح ا ج ة تانيه يعني اكتر من روحهم ك ل م ة روحهم دي ح ا ج ة يعني ق ل ي ل ة قوي المهم ت ي ت و س حاصر ا ل م د ي ن ة وابتدا يشدد الحصار ل غ ا ي ة ما ا ل ا م رفضت تربع ابنها عشان ج ع ا ن ة وتعبت خالص كان في حصار قبل كده الامه اكلت ر ب ح ه ا طبخته واكلته يعمل صغرة في الصور لغاية ما دخل. مهم دخل لغاية ي ما مهم ما الصور دخل دخل وصل ل ل صغرة ه كان ل ك معروف الهيكل ده احدى عجائب الدنيا السابقه فكان في ذهن تيطس القائد الروماني انه ما يخربش الهيكل لان دي ح ا ج ة م ه م ة جدا ووصل عساكر بتوعه بلاش تخربوا الهيكل فبعت م ر س ي ليه اليهود؟, طبعا اليهود اتحصنوا في الاسوار السور الاولاني خسروه والسور التاني خسروه فاتحصنوا تحصين شديد جدا في الهيكل قال قبل ما يخرب الهيكل يخرب ع ل ى جتتنا يعني نموت كلنا ولا يخرب الهيكل فاتحصنوا تمام جوه الهيكل بعت مرسيل يا جماعة تسلموا يخربش يا نصلح عشان الهيكل لأن الهيكل وانا الهيكل الهيكل ده مهم عايز أخربه رفضه مرة ر تانية ف ض وكانوا ا وشتموا بشدة بعثوا اللي حيقتلوه ف ا ب ت د ى يدخل الهيكل ر ا ح دخل الدار ا ل خ ا ر ج ي ة اسمها دار الامم. دار الامم وبعدين هم اتحصنوا وقفلوا القدس جوه وقدس الاقداس طبعا ما حدش يقدر يدخل قدس الاقداس اتحصنوا في القدس جوه يا فيتوس جماعة بص عشان يشوف القدس كده وقدس يشوف الاقباس ل ج د الهيكل غ ا ي ة في ا ل ر و ع ة فقال مش ممكن ابدا نخرب الهيكل لكن ربنا كان آن سبق و ع د وقال هو ز بيتكم يترك ه ي لكم خرابا ومتى نظرتم ر ك س ة الخراب التي قال عنها د ن ي ا ل النبي في ذلك المكان ليفهم القارئ يعني يفهم يعرف وحاقول ك ل م ة يفهم دي يعني ايه المهمه ما لقاش ف ا ي د ة قال طيب احنا نضحي بالابواب ا ل ب ر ا ن ي ة دي احرقوا الابواب دي فحرقوا الابواب عشان ينفدوا ا ل ج و ة لكن ت ي ت و س كان نام ش و ي ة فواحد عسكري راح ماسك ح ا ج ة و ل ع ة كده وراحوا ل ل ه ي ك ورح مولعين في الهيكل بلغ الامر اللي ت ي ت و س طلع يجري يحاول يحتكت العساكر لا يمكن يقول التاريخ اللي مكتوفي تاريخ ا ل ك ن ي س ة ي ق و ل و ك أ ن العساكر جنوا يعني تجننوا وحاجه ريكبت دماغهم لابد يحرقوا الهيكل وده كان قضاء الله اللي لابد يتم وده وعدوا فابتدوا يقفوا ب ج ت ا ت ه م اليهود فابتدوا يذبحوهم بيقول ان الدم مثال كنهر كنهر والمزبح بتاعه للهيكل الهيكل وما وتنجس الدم مثال ان كنهر كنهر وخرب وده وعد من وعود الله واترفضوا اليهود, اليهود. ارجع واقول ممكن ا ل ي ه و د في ذهنه ان في م س ي ح جاي ده كلام مش مظبوط لكن الكلام المظبوط ان في الايام ا ل ا خ ي ر ة مكتوب عن اليهود ان ا ل ب ق ي ة تخلص يعني حيرجعوا يؤمنوا بالمسيح فاولا هو المخلص واخيرا هو المخلص وليس باحد غيره الخلاص من اجل ذلك انا مسيحي انا مسيحي رجسه الخراب رجسه الخراب اقول لك ح ا ج ة ت ا ن ي من الاثار اللي م و ج و د ة في السكر في تاريخ المسيحيين علامات لا تعد ولا تحصى ت أ ك د ص ح ة المسير في ايام المعز لدين الله الفاطمي كان فيه وزير يهودي وكان فيه وزير مسيحي الوزير اليهودي كان حاقد على النصارى فجاه قال للحاكم و او ا ل ل ي قال له النصارى دول ولا ح ا ج ة ولا ح ا ج ة يعني ايه وكان له صاحب معاه قال له هات لنا ا ل ب ط ر ق بتاع النصارى عشان نجابله فالولي بعد جاب ا ل ب ط ر ق بتاع النصارى راح ا ل ب ط ر ق ومعاه واحد اسقف اللي هو ا ث ق ف الاشمونين ابن المقفع دخلوا فقعدوا قعدوا س ك ت ي ن فالولي بيقولهم ل ما تتكلموا س ك ت ي ن ليه فرد ابن المقفع قاله ل احنا حنجادل اللي مكتوب عنه انه هو تور قاله ل ازاي قاله ل لاني اشعيا بيتكلم عن اليهود وبيقول الثور يعرف ق ا ن ي يعني اليهودي ع ب ا ر ة عن ت و ر فبغاظ اليهودي جدا المهم غلبوه في ا ل م ن ا ق ش ة ومشي فاليهودي بعد ش و ي ة قال للمعز قال له ايه ر أ ي ك انا عشان ابين لك ان ي النصارى دوله كذبين وان ي وعد المسيح بتاعهم ك ذ ف ك كد ذ ه م عندهم آ ي ة بتقول من كان له ايمان مثل حبه خردل يقول ل هذا الجبل انتقل فينتقل هات ا ل ب ط ر ك وخليل ن الجبل فالوالي اعد ي فكر ا ل ف ك ر ة حلو طب م ا ح ن ا عندنا جبل المؤقتن ه م م ك ن لو زحنا شوي ولو كان كلامهم صح يبعد ق زح ا ولبلت ا د ب ق ى حلو ونستفي د لو ما زحش ا ل جبل يبقى كلامهم كدب الكدب و يبقى ا لطهد ا ا عليهم ح ا ف جبل ا ا ب ط ر ك وقال له ايه رايك تنقلنا جبل المقطم مش ع ن د ك و ايه بتقول كده قال له طب م ه ل ن ي ث ل ا ث ة ايام بترك اخد ش و ي ة من المباركين وراحوا في ا ل ك ن ي س ة ا ل م ع ل ق ة وابتدوا صوموا وصلا ث ل ا ث ة ايام من غير اكل صوموا وصلا ل غ ا ي ة ا ل ل ي ل ة ا ل ت ا ل ت ة ا ل ا خ ي ر ة في الفجر ظهرت العدرا مانيا وقالت له في واحد اسمه سمعان الدباغ ده تندهلوا حينئل ل ا جابوا ب ل ج سمعان الدباغ القديس واخذوا بعضهم وراحوا والوالي ووجوه ا ل م د ي ن ة معاهم ووقفوا قدام جبل المقطم يا سلام لماذا انا مسيحي وقف الجمع دا كله ك ر ي ا ل ا ي س و ن يا رب ارحم ويسجدوا و ي ل ا ق ي ه و ه م واقفين الجبل طلع فوق وشافوا الشمس من تحت نزلوا ي س ج د و ا نزل الجبل مشوا ل ق و ا الجبل ماشي قدامهم كريا ليسون يارب ارحم الجبل يطلع وينزل ويمشوا يطلع وينزل كريا ليسون يارب ارحم لما الرعبه م ل أ ت قلوب كل الحاضرين لماذا انا ايه انا مسيحي لانه في الطريق اثار في الطريق في علامات كل ش و ي ة بتقولي السكه س ل ي م ة السكه ص ح ي ح ة لماذا انا مسيحي في علامات علامات ب ت د ي ن اقولك م ر ة يمكن في القرن التاسع طبعا ك ن ي س ة ا ل ح ب ش ة كانت ت ب ع ه ل ك ن ي س ة مصر وكان في مطران من عندنا من هنا اسمه الانبا يعقوب المطران ده الملك اللي كان بيحكم ا ل ح ب ش ة في الوقت ده سافر خارج البلاد و إ د ى الحكم ل م ر ا ت ه يعني تتولى مراته ا ل إ د ا ر ة ل غ ا ي ة ما يرجع مراته ماكنتش ا ا ل ط ي ء المطران يادوب ج ز ه ا س ف ر من هنا وقالت للمطران على بلدك أ و ع ى تورينا وشك يلا وخدت واحد من الشعب ورسمته أ و أ ق ا م ت ه مطران المطران مشي من هنا وقام و ج ى في البلد موت ناس ملهاش ا عد ولا حصر وحصلت ف ج أ ة م ج ا ع ة ش د ي د ة م ج ا ع ة ووباء بعد ش و ي ة رجع الملك ل أ ح و ا ل البلد م ر ة وباء و م ج ا ع ة وبعدين بيحكوا له وبيقولوا له دا المطران مش ليه قال الملكه عملت كذا لا جواب ه س ر ع ة مع مرسال ا ل ب ط ر ق بتاع مصر قال له بكل الخضوع والدموع ارجوك انك تعيد المطران بعت ا ل ب ط ر ق جاب المطران من دير البراموس كان هو راهب من دير البراموس قاله ل ممكن ترجع و ت ر ج ا فرجع ب ي ق و ل ه ا و ل ما رجليه نزلت في ا ل ح ب ش ة وقف الوباء وابتدوا يحسوا بالسلام والرخاء في البلد لماذا انا مسيحي المطران ده ابويا ده ابويا اللي الرب بيصنع على ايديه ايات ي ه ومعجزات من اجل ذلك انا, ايه؟ انا مسيحي ا ح ك ي ل ك م ح ك ا ي ة ب س ي ط ة من ضمن الاثار والعلامات ا ل ح ل و ة اللي بتحصل في وسطينا ل ل بتحصل في واحد من الاباء اللي عايشين معانا واللي ي في وسطين عايشين معاصرين واحد من معانا يعني لسه موجودين اه ده كان مرة لسه كان مسافر برا وبعدين في يوم من الايام الفلوس قلت معاه ل غ ا ي ة ما وقف على م ح ط ة المترو ما م ع ه ش فلوس بس انسان على مستوى ايماني حلو فهو واقف على م ح ط ة المترو بيكلم المسيح بيقوله انا مين انا خدامه تديني فلوس ب ر ك ة ما تدينيش فلوس ب ر ك ة عايز توقفني هنا ع ل ى ا ل م ح ط ة يا مرحب اديني واقف هنا معاك في المترو معاك في البيت معاك ان شاء الله بات هنا وفي ملئ السلام بيكلم المسيح على م ح ط ة المترو وبص لقى شاب جاي من بعيد اهلا يابونا بكلام مصري طبعا هو في بلد اجنبيه ومسك ايده و ب س ه واخده بالحضن اهلا يابني اسمك ايه وانت منين قاله انا اسمي ايه ومنين قاله مش هو د ه المهم يابونا قاله م و ا ل ايه المهم قاله وانا في البيت وصوت ملاني بيقولي ل تاخد المبلغ د ه وتنزل جري ا ع ل ى ا ل م ح ط ة ا ل ف ل ا ن ي ة بتاعت المترو ه ت ل ا ق ي هناك اب كاهن تديله المبلغ قاله انا جاي جري ا يا يابونا عشان اوصلك ر س ا ل ة من المسيح من اجل ذلك انا ايه انا مسيحي ا ح ك ي ل ك م ح ك ا ي ة ح ل و ة تاني ح ك ا ي ة اثار اثار انا مسيحي مش من اجل كلام ولا اضارب الهواء انما اختبارات ت م ل أ ح ي ا ة الانسان تشدد وتقوي عالسما رايحين مجدا ايه مجدا للامين ونكون ويا يسوع الفادي معاه كل حين م ر ة زمان كان معانا واحد موظف وطبعا موظف بسيط يعني وكانت المرتبات زمان على ادها والدخل على قده ف ط ب ع اده غير ل دلوقتي, دلوقتي بنسمع على البواكي وعلى الارانب وعلى الطشوت و ق ت ي بنسمع معرفش ا بنسمع البنك كانش معروف زمان خالص زمان كان اللي معاه جنيه نمريتها لان انا انسان الكلام ما معروف معاه ميت لازم ومش عارف مش عارف عارف الحاجات خالص اللي يوديها ياخده ولا الكلام ده معرفش غلبان المهم الموظف البسيط دمراته بتقول له ايه قاعدين كده فبتقول له ان شاء الله هو كان خادم للمسيح وشبه مكرس للرب فبتقول له احنا ب ك ر ة ان شاء الله عايزين ث م ن ي ه ش ر جنيه فهو رفع يده كده وقال له بتقول ك ب ك ر ة عايزين ث م ن ي ه ش ر جنيه ونزل يده بعت تلكس <تصفيق> قاله ايه بتقولك ب ك ر ة عايزه 18 جنيه راح شغله ب ك ر ة ولا كان يعرف المرتب رايح فين ولا جاي منين في ناس تقعد تحسب المرتب و ا ل ع ل ا و ة وجايلي كذا ودا مكنش ا ا يعرف ح ا ج ة في الدنيا يجي تصرفي يقول يمضي هنا يمضي خد دول ياخدهم في ايده وحطهم في جيبه ي ع ر ف ش حال ففي اليوم د ه ب ع ط ل و الصراف ساس فلان تعال نعم قال و ا ليك حساب قال و ا حسابيه قال و ا ا ل ع ل ا و ة اللي جات ب ا ث ر رجعي فانت ليك مبلغ متجمل امضي هنا فبيمضي كامل مبلغ قال و ه ثمانيه ش ر جنيه اخد ا ل ث م ن ي ه ش ر جنيه و ر و ح رفع ايده كده لامرته في المطبخ ب يقول لها انتي م ب ا ر ح قلتي ع ا ي ز ة كام قالت له ث م ن ي ه ش ر جنيه واحنا بعتنا ر س ا ل ة المين للمسيح قال لها المسيح بعتلك ب ث م ن ي ه ش ر جنيه من اجل ذلك انا ايه انا مسيحي علامات في ا ل س ك ة تؤكد ا ل م س ي ر ة ا ل ر ا ئ ع ة ا ل ر ا ئ ع ة و ا ل ج م ي ل ة اختبارات تشدد كل انسان ضعيف وتثبت كل انسان متشكك آه قريب في عهد ابراهيم باشا لما اخد القدس فناس وشوا بالنصارى قالوا النصارى بيبتدعوا بدع وبيقولوا ان يوم السبت اللي هو بعد ج م ع ة الصلبوت بيحصل نور في ك ن ي س ة القيامه ة الناس دولة اخويا دولة د بتوع ب فبعت ابراهيم بشل البطرك قال له تعال ايه رايك في حكايه النور دي عارف انا بعت لك ليه قاله ل اه قاله ل عشان النور وعشان النور يظهر على يدك د ه بيقول للبطرك فالبطرك رد عليه ب ح ك م ة وادب قاله ل النور حيظهر على يدك وراحوا وراح معاهم بطرك الروم ك ل ا م د ه في القرن اللي فات ودخلوا ك ن ي س ة ا ل ق ي ا م ة بس اول ما دخلوا د ه الكلام اللي مكتوب في التاريخ الحديث في التاريخ الحديث دخلوا ك ن ي س ة ا ل ق ي ا م ة ك ن ي س ة م ل ي ا ن ة ناس ر ا ح مطلعين الناس وخلوا ش و ي ة اللي متريشين يعني الاكابر والقواد و ا ل ا ر خ ن ة والاتنين ا ل ب ط ر ك ة وابراهيم باشا والناس ا ل غ ل ا ب ة طلعوهم بره فابتدوا الاتنين البطار كيصلوا و ي ت ض ر ع و ا الى الله ه م بيصلوا وسمعوا صوت من ب ر ا النور النور النور الصوت ظهر فين ب ر ا عند مين عند الناس ا ل غ ل ا ب ة اصل المسيح بتاع مين ب ت ا ع الغلابه ة بتاع ب ا ا ل ل غ وبعدين النور ملل ا مكان وبصوا ل ق و ا النور طالع منين من العمدان مكتوب في التاريخ ك ل م ة في النور ت ا ر ي خ د و ي في الخريضة النفيسة م ك ت ب كلمة العمدان ل ا ن و طلع و ا ل غ ا ي ة دلوقتي الشقوق م و ج و د ة في العمدان في كنيسه القيامه ر ا ا الشعوق اللي و موجودة يوم د فيها النور يوم سبت النور يوم سبت النور النور ده ا ه د نور القائم من بين الاموات كل س ن ة بيجيبوه هنا في ر ب ط ة القدس يقولك ل النور من اجل ذلك انا, إيه؟ أنا مسيحي ا ح ك ي ل ك م ح ك ا ي ة بيسجلها التاريخ زمان كان في ملك و ا ل ع ا ص م ة بتاعته كان اسمها ا د س ة ا ل ا د س ة دي كانت قريبه من نهر الفرات وبيقولوا إنها كانت الرجل دا كان معاصر ل ف ت ر ة التجسد والملك دا اسمه ا ب ج ا ر ة ا ب ج ا ر ة كلام دا مكتوب في التاريخ كل الكلام اللي بقوله من التاريخ اللي معروف للعالم اجمع ا ب ج ا ر ة كان عيان ويقسو في مرضه وما فيش ح ك م ة ب ش ر ي ة قدرت تشفيه كان خبر المسيح له كل المجد و ل ه و ت ه و آ ي ا ت ه ومعجزاته وصلت للافاق ل غ ا ي ة ما سمع بيه ا ب ج ا ر واشتهى ان المسيح يشفيه فرح ا كاتب جوابه ب ع ت ه مع مرسال نص الجواب مكتوب في التاريخ كتب للمسيح قاله ل يا ريت أ ن ا سمعت عنك وعن آ ي ا ت ك ومعجزاتك ياريت تتكرم ت وتجيلي عشان تشفيني وانا عندي م د ي ن ة ح ل و ة ممكن تسعنا احنا الاثنين فرد عليه المسيح بجواب مكتوب قال له طبعا انا هنا عندي عمل لابد اكمله ومش ه ق د ر اجي لكن بعد قيمتي وصعودي ح ب ع ت ل ك واحد من تلاميذي يشفيك واتصلب المسيح وقام وصعد و ر ؤ ي ة تعلن لتوما فتوما يرسل تداوس و ا ل ر ؤ ي ة تعلن ايضا لتداوس تداوس يوصل ل غ ا ي ة ادسه عند ملك الاديسيين و ا ب ت د ى يشتغل في البلد والرب يسمع بيه ايات ومعجزات ف ا ب ت د ى يسمع الملك ا ل ا ه لازم هو دا تلميذ المسيح اللي وعدني وقال حبعتلك تلميذ من تلاميذ يشفيك بعد جاب تداوس دخل القصر وهو داخل على الملك الملك شاف رؤيه في وشه الداوس فقام الملك صارخ وسجد عند رجلين تداوس كل اللي واقفين شعروا ان هو شاف رؤيه قبل ما يقوم ب ي س أ ل و ا تداوس بيقول له تؤمن بالمسيح قال له اؤمن بالمسيح قاله على هذا الايمان اضع يدي عليك واشفيك باسم المسيح قام الملك معافى من كل, ألم في الحال من كل الم في الحال من اجل ذلك انا مسيحي انا مسيحي يا سلام يا سلام انا ع د ت صدقوني يومين كاملين ابص على الاثار دي كلام اللي انتو سمعين ه ج ز ء من الكلام ع د ت اتصفح التاريخ لقيت عجب عجب تاريخ طويل ممتلئ بالمجد يعني الانسان طول ماهو ماشي في كل خ ط و ة يفتخر بانه مسيحي بأنه مسيح ل أ ن ه دا طريق المجد ليه تعبانين وليه متشككين ل إ ن ي محبتنا للمسيح ض ع ي ف ة العالم مالك على قلوبنا بعدنا عن ا ل أ س ر ا ر بعدنا عن المجد عن العز يا مناس ك ت ي ر ا س أ ل عديد من الناس ب ق ل ك اد ايه ما تناونتش ب ق ل ك اد إ ي ه سنين ده ق ص ة من ضمن القصص زمان يعني قبل ما تبقى الكنائس ب ا ل ص و ر ة ديه والترتيب والحاجات ديه كان ممكن الاباء يصلوا كده في اماكن بسيطه ة وبعدين واحد من الاباء بيصلي وكان في ط ا ق ة كده بتبص على المكان اللي بيصلي فيه ف ج ا واحد اممي اممي كان بيعاكس الكاهن بص من ا ل ط ا ق ة لقى الكاهن ر ف ع يديه وقدامه ص ن ي ة كده وفيها حمل مذبوح ف ا ل ر ج ل قاعد يعمل كده حمل مذبوح راح لف ودخل و ب ج ر أ ه راح بص لقى خبزه م و ج و د ة في ا ل ص ن ي ة لف تاني وطلع رح ا ب س من الطاقه لقى حمل م ز ب و ح وقع وخر وسجد و آ م ن بالمسيح وطلع يجري على احد الادوره قال لهم انا اؤمن عمدوني على اسم المسيح واحنا قدامنا السر و قدامنا المجد وسنين ط و ي ل ة بعيدين ع ن ه لكن ما فيش م ه ف م ر ة مافطرناش ما او ما اتغدناش او ما ت ع ش ن ا ش دلوقتي همنا في بطننا همنا في بطننا في والروح ت ت غ ذ بايه و ت ت غ ذ ب منين لماذا انا مسيحي احكي ايه ولا ايه كلام كتير متزاحم في ذهني وفي قلبي اختبارات لقديسين معاصرين وغير معاصرين امجاد ع ج ي ب ة تؤكد ص ح ة ا ل م س ي ر ة انا عايزك تشبع بربنا تشبعي بالايمان لنكون مستعدين ل م ج ا و ب ة كل من ي س أ ل ن ا عن سبب الرجاء الذي فينا ب و د ا ع ة وخوف ان كنت مليان حتقدر ت ف ي د وان كنت مختبر حتقدر تحكي عن اختباراتك وان كنت واقف على صخره حتقدر تعرض ثباتك وان كنت متشكك الريح ة ت ل ع ب بيك والريح بتشتد يوم بعد يوم, يوم, بعد يوم. انت مسيحي اوعى تكون م س ي ح ي مسيحية بالكلام قول يا رب ثبتني فيك واديني اختبرك وادوقك ادوقك كل الناس د ي ع ب ا ر ة عن اولاد ربنا اللي اختبروه واللي دقوا والدهم ل ي ه اختبارات ح ل و ة والدهم ل ي ه اختبارات مجيده اختبارات مجيده كل الناس دولا اخذوا بركات من الرب اختم ب ا ل ح ك ا ي ة ديه ان قدرت اكملها يعني ربنا يدينا نعمه في ب د ا ي ة المسيحيه كان في تلميذ ليوحنا الحبيب حلو حل. اسمه بوليكاربوس بوليكربوس ا دا ق اقامته م و او ا ل ن ع م ة اسقف على م د ي ن ة سمرنا ي سمرنا ي اللي هي ازمير حاليا و ك ل م ة سمرنا ي معناها الحرف يعني ريحه حلوه ح ريحة, حلو. ريحة حلو. المهم اسقف كنيسه سمرنا ي اللي هو بوليكربوس ا تلميذ يوحنا الحبيب ربنا اداله ر س ا ل ة اللي هي في سفر الرؤيا بيقول اكتب الى ملاك ك ن ي س ة سمرنا ماله من ضمن الكلام ق الا ل تخف مما انت عتيد ان ت ت أ ل م به كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل ا ل ح ي ا ة يعني حتموت حتستشهد وهو اسقف بالليل نايم شاف ر ؤ ي ة ا ل ر ؤ ي ة اللي شافها ا ل م خ د ة تحت دماغه ولعت فيها النار فقام حكى ل ل حواليه قال لهم انا حموت محروق بالنار شفت ر ؤ ي ة وتفسير ا ل ر ؤ ي ة كده مهم لفت الايام وهاجت الهوجه على بوليكربوس تعالى وقف قدام الوالي والقاضي قال له اكحد المسيح قال له لا قال له اكرم قيصر و ج ت م المسيح قاله ا ج ت م المسيح ده انا بقى لي سته وثمانين س ن ة ماشفتش منه ح ا ج ة وحش ازاي ا ج ت م ه قعد يحايل فيه ف س ك ت بوليكارموس اول ما س ك ت فالوالي والقاضي ظنوا انه ممكن حيرضى ينكر المسيح ويبخر ل ل و س ن ويعترف بالقيصر ف ب ي س أ ل و ه م ر ة ت ا ن ي قال لهم له بتقولوا ايه؟ انا مسيحي قال له ارميك للوحوش ا ل ض ا ر ي ة قال له اللي عايز تعمله ع م ل ه قال لما كنت ش خايف من الوحوش ساولع فيك النار ق النار له ا دي ستولع ل م د ة س ا ع ة وانت مش عارف النار اللي ستولع الى ابد الابدين نار الاشرار رح نطلع رسول في وسط الساحه اللي مجتمعين فيها قال بوليكربوس ا قال انه مسيحي فامروا الراجل اللي على الوحوش قالوا طلع وحش عشان يفترسوا قال احنا قفلنا ومش ممكن نطلع الوحش قالوا يبقى يتحرق حي ر ح و ا لمين خشب ب س ر ع ة و ر ح و ا مولعين النار و ر ح و ا ر م ي ن ايه بوليكربوس ا بوليكربوس ا ولعوا فيه النار ام الناس كلها اللي حواليه شافوا العجب بصوا لقوا النار اتزاحت كاني ريح بتزيح الع مركب وبقت النار كده وبوليكربوس كده والنار بعدت عن بوليكربوس الريح دي جت ا منين عجب فالناس خافت وارتعت